الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلنا كثير امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذين أُوحِيَ إِلَيْكَ وَهُم يَسْكُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ يَقُولُونَ سُمّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ